بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنه نهى عن المحاصلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية أن تعلم. رواه الخمسة صححه الترمذي. ذلك ساق حديث جابر والمصنف رحمه الله ساق هذين الحديثين لبيان مسائل من البيوع المنهية عنها قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة المحاقلة بيع الحب في سنبوله بحب من جنسه مثال ذلك لو أن شخصا بعد أن اشتد البر في حقله وهو في سنبله أتى إليه شخص وقال أنا أريد أن أشتري منك هذا الحب الذي في السنبل من البر بخمسين صاعا من بر نظيف عندي مستخرج من سنبله فعندنا معلوم وهو خمسون صاعا من البر المستخرج من سنبله وعندنا مقدار مجهول وهو البر في سنبله، فهنا لا يجوز لأمرين، الأمر الأول لوجود الغرر، فقد يكون خمسون صاع مما في أكثر مما في سنبل، فقد لا يساوي ما في سنبل سوى عشرة أصعاع، وقد تكون تساوي مئة صاع، فهنا جهالة. فإذا كانت جهالة نهى الشرع عنها وأمر آخر لوجود الربى فيه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فيختلفت هذه الأجناس إذا لم تختلف الأجناس فلابد أن تكون سواء بسواء يدا بيد هذه هي المحاقلة يعني بيع السنبل وهو في حقله بحب من جنسه معلوم والنوع الثاني من البيوع قال المزابنة والمزابنة هي بيع معلوم بمجهول مثال ذلك لو أن شخصا عنده رمان على الشجر. فأتي إليه شخص وقال أنا أعطيك عشرين صاع من الرمان بثمر شجرك من الرمان هذا. هذه مزابا مخذ من الزب وهو الشد لن يفضي إلى النزاع. فقد يكون في الشجر أكثر مما أعطاه أو مما يساويه. ويدخل في ذلك لو أن شخصا أتى بتمر وقال لصاحب المزرعة خذ عشرين صاعا مني تمرا وأعطني رطبا مما في نخلك هذا كذلك لا يجوز لوجود الجهالة واستثني من ذلك العراية بشروطها ذكت خمسة أوصع فما دون وذا كان صاحبها يعني من يريد شراءها محتاجا لذلك وان يكون بتمر يعني شراء تمر بروط فالمزابنة من هي عنها استثنية فقط لعرايا قال والمخابرة المخابرة مأخوذ من الخبر وهو الشق والمراد بالمخابرة هنا أن يعامل رب الأرض من يعمل فيها على أن يكون له جزءا معلوما من الأرض أو ناحية من الأرض مثال ذلك لو أن شخص عنده مزرعة مساحتها 300 متر في 300 متر فقال نريد أن أزارع هذه الأرض وأسقيها فقاله صاحب المزرعة لك الجزء لك عشرون مترا من الجزء الشرقي من المزرعة هذا نصيبك ما يخرج منه هو لك هذا لا يجوز في فيه جهالة لأنه قد يكون هذا النصيب ما يخرج فيتضرر العامل وقد لا يخرج سوى هذا النصيب فيتضرر رب الأرض أو أن يقول له اعمل في مزرعتي ولك ما يخرج في أعلى السواقي أو في أطراف الأحواض هو لك كذلك منهي عن وجود الجهالة فقد لا يخرج شيئا وقد يكون هو الأفضل إخراجا بعد ذلك قالوا عن الثنيا إلا أن تعلم يعني الثنية على وزن دنيا والمرأة بالثنية يعني الاستثناء إلا أن تعلم يعني لو أن شخصا عنده خمس سيارات فقال له بعتك سياراتي الخمس إلا واحدة هذه ثنية ما هي هذه الواحدة؟ مجهولة لا محددها من هي قال إلا أن تعلم يعني إلا أن يقول إلا سيارتي هذه الحمراء فيجوز، ومثلها لو أن شخصا قال بعتك عشر شياه إلا واحدة ولم يحددها نقول هذه ثنية إلا أن تعلم إلا أن يقول هذه العوراء ما أريد بيعه لا ما أريد بيعها لك قرّوه الخمسة لم نماجه وصححه الترمذي الترمذي قال حديث حسن صحيح غريب وصح أيضا الحاكم وقال عنه النووي حديث حسن الحديث الثاني حديث جابر قال لنا النبي الحديث الثاني قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة وسبق قال والمخاضرة المراد المخاضرة بيع الحب قبل اشتداده وبيع الثمر قبل ادو صلاحه فليجوز أن يباع الحب حتى يشتد ولا يجوز أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه إلا إذا كان بشرط القطع في الحال فيجوز لكن لو شخص أتى إلى مزرعة وفيها أرز ما زال في السنبل أخضر لم بس بعد فقال اشتريت منك هذا الأرز بألف ريال نقول ما يجوز حتى يشتد الحب لأن إذا اشتد بإذن الله يكون قد الآفات زالت منه أما إذا كان أخضر فلا زال معرضا للآفات وكذا الثمر وكذلك أن شخصا أتى إلى مزرعة وقال صاحب المزرعة وهي لا زالت لم يصفر فيها التمر أو يحمر فقال وريدنا اشتري منك هذا التمر بخمسة ألف نقول ما يجوز حتى يبدو الصلاح قال والملابسة المراد بالملابسة بالملامسة إما أن يقول أي ثوب أو بضاعة تقع يدك عليه فهو عليك بألف وعنده مثلا جوالات وأقلام وساعات فيقول أدخل يدك في الكرتون ما وقع عليه من يدك فهو بألف فلا يجوز لوجود الجهالة هذا الملامسة أو أي شيء يلمس جسدك من البضاعة فهو عليك بكذا قال والمنابذة يعني أي سلعة ينبذها إليك يعني يرميها عليك وانت لا تعلمها ماذا سأخرج هل أخرج قلما أم ساعة أو كتابا فهي عليك عشرين ريالا لا يجوز لوجود الجهالة قال وعن المزابنة سبق معنى المزابنة روى البخاري فذكر المصنف رحمه الله في هذين الحديثين سبعة سبعة بيوع منهيين عنها نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد نعم فصل يطلقها مرة فوصلنا ثلاث اذا ايوه نعم نعم نعم قال شخص عمل في مزرعة هذه ولك عشر من محصول فرضي رجب ما في بس بالنسبة ما في بس هذا هو المشروع نسبة او أجرة يعني أعمل في مزرعة ولك راتب شهري ما في شيء مم. نعم نعم نعم نعم بيع وعن الثانية أن تعلم لأن السيارات كانت جميعا متفقة في الصفة والنوع وجديدة، فهل ينتفيون الغرر؟ هذا الجواب في السؤال. إنه قال السيارات جميعا متفقة في الصفة. الحديث إلا أن تعلم فرت معلومة، فيزول النهي. نعم. طيب عبد الله شوراني. لو شخص قال لك أنا أريد أن طلق زوجتي ما هو الزمن الذي يجوز أن أطلق لي زوجتي؟ إيش تقول؟ يو ها في حال حمل وطهر لم لمجمعها فيه طيب ااا ف... وكم مرة يطلق هذه محت الزمن طهر لم جمع فيها أو في الحمل تمام طيب وكم مرة يطلقها حتى ما يثم مرة واحدة طيب عبدالله لو شخص قال أنا أوليد نطلق أن زوجتي ثلاث طلقات فكيف طلقتها طلقات نقول طلقها مرة حتى تنقضي عدتها أيها ثم يعقد عليها عقد جديد ثم يطلقها ثم يعقد ثم يطلقها طيب هذه طريقة وطريقة ثانية زيد نعم يطلقها في طهر لم جمعها فيه ثم يرجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يطلقها وين في العدد يعني تمام طيب يا خليفة لو شخص قال ما هو الطلاق المحرم حتى ما فعله نقول في شيء يحرم من الزمن وشيء من ناحية العدد طيب وش من الزمن؟ في طهر جمعها فيه أو حال الحيث أو حمل لم يتبين شون حمل لم يتبين وين يدخل فيه في طهر جمعها فيه لأنه قد يكون في حمل وقد ما يكون حمل تمام طيب وما هو الطلاق المحرم من ناحية العدد إذا قال طالق بالثلاث نعم يا عمر أو طالق بالثلاث او نشام او يقول انت طالق طالق طالق او يا ها ها يطلقها مرتين وقال شخص زوجته أنت طالق طالق وقل حرام طيب البراء لو شخص عقد على زوجته على امرأة وهو طالع من البيت قال الوالده أنا ما أريدها زوجتي طالق طالق طالق ها طلاق بدعة نعم خباب مش تقول نعم بسام أنا تقول ها نعم أنس حمزة شو. على قول مصنف أن لا قل لا سنة ولا بدعة. طب إيش يصير لا سنة ولا بدعة هو نوديه وإيش نصفه نعم برحمة الفرح شو نصبه شو سهل شو لا السنوات ما يصير نقول طلاق واقع ما يحكم عليه إنه أنه يدخل في التصنيف سني أو بدعي وإنهم يسمون الطلاق يقع على قول المصنف إحنا قلنا لكم أنه بدعة منحت العدد طيب يا محمد صالح لو شخص قال لزوجته هي في الشهر الثالث انت طالق طالق طالق سنه البدعه مو سنه البدعه شو يصير ها أنت رايب بالدرس نعم بسام بس شو يصير ها ها طلاق البدعه شو تقولوا لكم يقعد أنت غايب أيمن على الدرس طيب والخليفة اشتغل على قول مصنف يق على قول شيخ الإسلام وهو المذهب أنه الطلاق بدعي من ناحية العدد طيب يا رحيم لو واحد جاء كبير في السن وزوجته عمرها ستون عاما وقال أنا أريد أن أطلقها ما هو الطلاق المشفوع ماذا تقول ها يقول شو اللفظ لا يقوله شو نقول له نعم مونير مناحة الزمن أي أيوه؟ أيوه وقت ليلة نهار، ما فيش كان صحيح عمر الزمن يقول في أي وقت تبو العدد انطلقت القوّاحة إيش نعم نعم إيش على قول مصنّف يجوز لها أكثر من ثلاث أكثر من طلقة يعني لا ثلاث لكن الصحيح واحدة بس أيوة تمام إن شاء الله الأسبوع الجاي يكون فرايض لنسألكم شوي عن الحالة الثانية ومناسخات لو ترجعونها لنأخذ الثالثة إن شاء الله